وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان وهو الذي خلقكم من نار السموم فقال عز من قائل والجن خلقناه من قبل من نار السموم خلقكم لأمر عظيم بينه للجن والإنس وأرسل من أجله الرسل خلقكم لعبادته وحده وطاعته وطاعته دون ما سواه قال سبحانه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 يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا دعيا الله يا قومنا أجيبوا دعيا الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم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 فلا تحسبن الله مخلفا وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض وإع الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار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 وكان ذلك على الله يسيرا وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُ أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَبَاءَ الْهُنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَقَالَ سُبْحَانَهُ مُحَذِّراً محذرا من أطاع الظالمين في ظلمهم وأعانوهم على بغيهم وعدوانهم وسحرهم قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار, ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار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 وَإِذَا رَأَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وقال سبحانه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خَابَ مَنْ حمل ظلما وقد خاب من حمل ظلما وقال سبحانه